قالوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إن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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَتْ بِهِ الْأَرْضُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا, قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكَمْ بيكون افلا تعقلون